والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات سجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدًا وعَدَ اللَّهُ الْحَقَّ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَا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 فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُبْنَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ مَنْ أَصْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويكتفتونك في النتائق لله يختيكم فيهن وما يتلى عليكم وما يُسلَعَ عليكم في الكتاب في يتَّمَنِّي إلَّا تِلَاء تُؤْتُونَهُنَّ إلَّا تِلَاء تُؤْتُونَهُنَّ مَا قُتِبَ لَهُنَّ وَتَوْغَبُونَ أَن تَكِحُوهُنَّ وَالْمُصْبَعَتِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُ لِيَتَمَادِي الخِصْبَ وَمَا تَفْعَلُونَ خَيْرٌ فإن الله كان به عليم